ارْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 ففَة صَُّ مِن عَلَقَاتٍ صَُّ مِن مُوهَا ثمَُّ مِن مُضواتِ مُخَلقَاتِ وَ غَرِ مُخَقاتِ